كلمات وغناء ابن قوات سبعة عشر الفنان أكرم أبو غبن وحنا مجينا على دربك يا أبو عمار سبعة عشر جاسسها رمز النظام وحنا مجينا على دربك يا أبو عمار Se on Allah, että miltä الصباط طاجحنا الاحرار هاي همي قوي قش مخ لجبال واحنا رجال الصباط طاجحنا الاحرار هاي همي قوي قش مخ لجبال ما ننسى دم الشهداء يلا يا ما ننسى دم الشهداء يلا يا ثور على المحتل وعلى على الغدار على المحتل وعلى على الغدار واحنا مشينا على دربك يا ابو عمار صبا اسهر رمز النضال واحنا مشينا على دربك يا ابو عمار صباع طاع جسسهر رمز النضال واحنا ما ننسى والله دم الختيار واحنا ما ننسى والله دم الختيار صباع طاع وأزنبت لمن راح راعيها يا صار بني صهيون يرسم ويحكم بأراضيها يا فلسطين بدها تعود لها ليها ويرجع طير الحسون على ايد قوات السباطعش يغرد عاروان صوت الرصاصه بدوى في كل مكان هذا هو ابن القوي نزل الميدان صوت الرصاصه بدوى في كل مكان ارفع راسك في العالي وهييل الضهر ارفع راسك في العالي وهييل الضهر هيني شام الرئاسي هيت دور هيني الرئاسي هيت دور مشينا على دربك يا ابو عمار صبابه إحنا ما ننسى والله دم الختيار وإحنا ما ننسى والله دم الختيار في الصباح طاعد. رجال قوتنا هي الأبطال في الطاسدت تلاقينا في كل مكان هي رجال قوتنا هي الابطال في الطاسدت لاقينا في كل مكان حط الحب ببيت النار وضغط لسنك حط الحب ببيت النار وضغط لسنك صبر ضعي قوتنا يا ابو عمار وحنا ما ننسى والله دم الختيار في السابة طاعش جود نتخري جبال في السابة طاعش جود نتخري جبال وحنا مشينا